أرجوك جفت دموعي لا تبكيني يكفيني اللي من الهجران قاسيته يا ما من الدمعي لجلك هلت عيني لوحيت طاريك ظال الدمعي هليته ما تدري اني على كل طاويني ما تدري اني على كل ليل ما مسيتك جفت دموعي لا تبكيني يكفيني اللي من الهجران قاسيت <تصفيق> هلت عادي لوحيت طريق غال الدمعة هلت ما تدري انك بنار الحب كويني ما تدري اني عليك الشوق غنيت يا جارح القلب زدت الجرح جرحيني منصفت في القلب يوم انك توليت أرجوك جفت دموعي لا تبكيني يكفيني اللي من الهجران قاسيت Ya ma min el dam aynek lik khalli ta'ani law